إن الذين لا يرجون لقاءنا ارضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين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 الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائنا أو قائنا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 خلائف في أرض من بعدهم لننظر كيف تعملون